هُوَ الَّذِي أَمَرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ويعلم مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكن نا مُنْفِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّلَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاوَاتِ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا لِبَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرٌ ولو نزل ما عليك كتابا في قرآس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفرو لقال الذين كفرو إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك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 كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 قل أي شيء أكبر شهادة أنقل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ياكم لا تشهدون أن مع الله آلية أخرى كلا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنما لي بريء مما تشركون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 يُؤَلِّيكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يذلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَدَخَسُوا الَّذِينَ كَذَبُوا دِلْقَاء إِلَّا هِيْ حَتَّى إِذَا جَاءَتْ فُمُ السَّاعَةُ بَعْتَتَنَّ قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَضَّلْتُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَهْزَالَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا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 وَتُخَيْرُ الَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ كَوَلَّا الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يجحدون ولقد قُذِفَ بِالنُّقُبِ لَن تُرْسَلَ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُ فإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَتَّغَيَّنَ فَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَمَسَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُنْ من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أي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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَاكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إيام تَدْعُونَ الَّذِيَا تَدْعُونَ سَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ سَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَهُمْ يَتَطَوَّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ايذَا صَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَصُدُّونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَهُ اللَّهُ سَمَاءً وَأَرْضًا فَإِنْ أَمْسَكَهُ مَنْ أَوْرَثَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ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 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِ مَا الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قل لا أقول لكم عندي خسائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَنْذَرْ بِالَّذِينَ يَقْفُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيْعُ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَقْرُضُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عندنا لكم سوء ان بذلاله ثمتا متاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم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 لا تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالطالمين وعنده مساتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حذبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما درحتم بالنسب نذارتم ما يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجر مسلم ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم بما كنتم تعملون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 ثم ربوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البل والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 قل هو القادر على أي بس عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويديق بعضكم بسبع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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا على الذين يتقون مِنْ حسابهم من شيء مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ, ولكن ذكرى لعلهم يتقون الذين دينهم لعبا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَلْيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيُوبِكُوا لَهُ تَوْبَةً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 وندعونا دون الله ما لا يعصونا ولا يبغونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ وكه الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتمام قل إن هدى الله هو قل إن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 ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والسهادة وهو الحكيم الخبير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 فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَئِن لَّمْ يَدْنِي رَبِّي لَأَفُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ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 ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن جريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بِهَا هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لرُوح وهدى الناس تجعلونه قراقيس تبدونها تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا فعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم غرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ لَا زَلَّهُ مُبَارَكٌ مُفَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَأَى غُورِكُم وَمَا نَوَّعَكُم وَمَا نَوَّعَكُم سُفَاعَكُم الَّذينَ زَعَمْتُم أَنَّهُم فِي كُم شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَظَلَّ عَنْكُم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤثكون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 أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعيه قوان دالية وتنات.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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرطوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن ما له ولدون وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ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 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَكْسِهِ وَمَنْ عَلِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسَّ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فَأَنْتَ سَأْمُو بِاللَّهِ ذَهَبَ إِيمَانُ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ نُرِدْهُمْ فِي ضَلَالٍ وَلَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أننا نزل إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فَكَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا وَسَيَأْقِيمُ الْإِسْلَامَ وَالْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخُرُ فَالْقَوْلُ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصب إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعرضه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعبلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ضَاعِرَ الْإِسْمِ وَبَاعْطِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 أَوَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَاجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ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 وكذلك جعل ما في كل قرية كابرا مدر منها ليمنقو فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَقُولُونَ لَا يُؤْمِنُونَ رُسُلُ اللَّهِ أعلم حيث يجعل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 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِينَ رِئَةً عَلَىٰ فَلَدِينٍ لَّا يُؤْمِنُونَ وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد مِنَ من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 دَاعَا سَوَالِ جِنٍّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا هُوَ شَهِيدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْكُمُ الحياة الدُّنْيَا قالوا شهدنا على أفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا واشهدوا على أفسهم وشهدوا على أفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يقر ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيا يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما ان شاءكم من ذريات قوم اخرين انما تعدون لاث و ما بمعجزين